سَأَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُوفِقُ مِن خَيْرٍ فَلِأَفْوَصِكُمْ وَمَا تُوفِقُنَّ إلَّا بَطِغَا أَوَجِهِ اللَّهُ وَمَا تنفقوا مِن خَيْرٍ وف إليكم إِلَيْكُمْ لا لَا في فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ دَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُوهُ الْجَاهِلُ أغنياء من التعفف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 خوف عليهم ولا خوف Bye. ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم فإن لم تفعلوا فاذلوا بحرب من الله فاذلوا بحرب من الله لَيْسَ لَنَا وَأَنْتَ الصَّدَقُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فيكتبوا وليكتب بينكم ياب كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب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 أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله الله وأقوم للشهادة وأدنى وأدنى أن إلا أن تكون حاضرة إلا تكون تداعات حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناحلا لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهد سوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ولم تجدوا كاتبا فنهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانة وليتق الله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه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 والمؤمنون. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأقعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أوقعنا ربنا ولا تحملنا الملائكة لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنْزَلْنَا مد للناس وأنزل وأنزل الفرقان إن الذين كفروا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 الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله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 Como olha ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبيس قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل زين للناس كب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطعة من الذهب والفضلة والخير المسومة والنساء